Alam sakit غاية الجبار هو الوحده بينصرنا وهو الوحده بينصرنا حصلونا عبد الله حصلونا قبل بدنا والعالم Atza, you ما بيرهبناش لا مدفع ولا رشاش غير حقوقنا ما بدناش وما في قوه زعزعنا وما في قوه زعزعنا حصلونا هبطوله حصلونا بلوغات We are